الله أكبر الله أكبر أشهد た人間を信じてくれ ا 人 ل を信じてくれた人間を信じてくれた人 ل を信じてくれた人 ل を信じてくれた ل 間を信じてくれ 「どうもあい 「あなたは私のことは私のことは私のことは私は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 موسوعه النابلسي أ ن ع م ر ا للعلوم م ض و ي و ل ا س ل ا م ي ه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 التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي ا ل أ و ت ا د الذين ط ع و ا في البلاد ف أ ك ث ر و ا فيها الفساد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 「私たちのこ م ا 何でも知っていない」 Oh、um... Altyazı M.K.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 「そりゃあいいね」 دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى 「やあいつはねえこと言ってくれないのです」 「今夜の時を迎えた日」